أجرمنا ولا نسأل عن ما تعملون قل ليجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفاتح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافّة للناس بشيرا ونذيرا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 لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون